السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد تخيل لو انت مسافر من اقصر من الصعيد للقاهرة المسافه كبيره 400 500 كيلو ولا حاجه طول ما انت ماشي كل شويه تلاقي يافطه مكتوب عليها شوية شويه 450 شويه يافطه ثالثه 300 شويه يافطه رابعه 200 ايه اللي يفضيها يا جماعه اللي يفضى علامات على الطريق طول ما انت بتشوفها تعرف انك على الطريق وطول ما الرقم بيقل تعرف انك انت بتقرب من هدفك وبتقرب من هدف اللي انت عايز توصل له انا فين حد مننا سال هو على الطريق ولا لا انت بتوصل لربنا بتقرب ولا بتبعد انت ايه العلامات اللي بتشوفها انت ايه اخر علامه شفتها اكدت لك انك ماشي على طريق صح في رؤيا حلوه حد شافها لك او انت شفت لنفسك رؤيا حلوه في علامه من علامات معامله ربنا ربنا بعثها لك رساله كده في بريدك الخاص ربنا بيقول لك انا راضي عنك انا راضي عنك انا تقبلت الخطوه اللي انت خدتها الايام احنا فين من ربنا يا جماعه انا منك رب فين عندك يا رب يا جماعه في قضية خطيرة جدا جدا جدا ان لو خط مستقيم وانا عايز امشي عليه فمشيت في الاول بزاويه خمس درجات منحف عنه مش هيبان خالص ان في انحراف في الاول انما هفضل ادب ادب ادب ادب ادب لغايه بعد فتره الاقي نفسي انا فين والخط المستقيم فين ابدا صح درس الليله ابدا صح درس الليله لازم نتعلم ازاي انت ادوس لنا ان خطوه البدايه بدايتك مع ربنا هتاثر على طريقك كله بدايات الصحابه كانت بدايات هادره يا جماعه خالد بن الوليد بعد اربع شهور من اسلامه كان واقف في ماسك تسع سيوف اتكسروا في ايده وهو ما نزحزحش ابو سفيان بن حرب اسلم عشرة رمضان 10 شوال كان واقف مع النبي ماسك دبته النبي في غزوه حنين الصحابه كلهم فروا وهو واقف في شهر واحد شهر واحد اتشحن فيه بالايمان ده كله والبطوله دي كلها يا ترى انت بعد شهر هيبقى مستواك ايه هي. يا ترى انت بعد شهر عايزين نقله يا جماعه عايزين بدايه ضرب عايزين بدايه قويه درس الليله هدفه ابدا صح 90% من حالات الانتكاس بتحصل في خطوه اولى التتاب فاول شهر بعد الالتزام عشان كده الشهر ده لازم لاتم ما تعملش فيه اي تصرف من دماغك الشهر ده خطير جدا لازم تبقى بتتعامل بحساسيه شديده مع دينك فيه ابدا صح ابدا صح هنتكلم كل ليله بلم انت على مشارف حياه جديدة وانت على مشارف حياه جديده انا هكلمكم كل كل ليله عن صفات الطريق الى الله الطريق الله انا عايزك تربط الحزام معايا وهننطلق مع بعض دلوقتي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى واحنا ماشيين في الطريق اهو وصف لك الطريق خد بالك من كل وصفه وصفهولك خدي بالك من كل كلمه هقولها لك الاوصاف دي خطوره جدا يا جماعه اكتبوها وعلقوها في الاوضه وطبقوها على قد ما تقدروا الطريق لربنا اول صفه من صفاته ان طريق سريع وسارعوا الى مغفره من ربكم طريق سريع دوس بنزين في ناس فاتحه على 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو ما تتبطاش ما تستناش ثاني صفه فيه ان هو طريق سباق فاستبق الخيرات لازم تنقل كل شويه اوعى تعيش في نقله واحده اوعى تجيب على الثاني وبعد كده خلاص ترضى باللي انت فيه هات الثالث هات الرابع هات الخامس اطلع دوس بنزين الطريق ده يا جماعه ما فيش في رادار الطريق ده ما تخافش طول ما انت بتسرع كل ما ربنا بيفرح بيك اكتر ما فيش فيه فرامل اوعى تفرمل اوعى بنزين ما تعرفش المتاجر. لك انت ما تعرفيش ملك الموت هينزل يخليكي مل... خلاص الموضوع انتهى انتقلت من عالم لعالم امتى أحد الناس ال... يعني احد الضباط الله يرحمه مات فجاه في حادثه فجائية كانت والدته واقفه على القبر كلام هي يشرح القلب وهي بتقول يا ابني يا ابني ده انا كنت لما بفرح بيك تقول امال يا امي لما هبقى لوه هتعملي ايه امال لما وانا لسه بنجمه بتعملي كده امال لما ابقى لوه كلام أمه... انا مش عايز اكرر كلام امه يا جماعه كله لان كلامه يقطع ما تفرملش ما تفرملش موت الفجأه بيجي في لحظه ما تفرملش الطريق ده طريق سريع يا جماعه طريق سريع لو ليك هدف هتمشي بسرعه لو ليك هدف هتنطلق كل طريق له هدف لازم تعرف الهدف اللي انت عايز تروح له لازم تعرف حرام من ملحان لما كان بيدعو الاعراب الى الله وجي واحد مشرك طعنه من الظهر قال ايه ايوه انتوا خلاص عرفتوها فزت ورب الكعبه الراجل كان هيتجنن فزت فزت ازاي فزت ازاي ده انت مش راجع لبيتك ولا ورب الكعبه فزت ازاي ده انت شبابك راح فزت ازاي ده من الدنيا وشهواتها ومتاعها شايفين الغلبان فزت ورب الكعبه فزت ازاي ده انت اتقتلت ده انا اللي قتلتك ده انا اللي فزت فزت ورب الكعبه ليه كان له هدف يا جماعه لما وصل وصل للهدف فورا فزت ورب الكعبه زي خبيب وهم معلقينه في ال نعيم على النخلة وبيقطف جسمه قبل ما يقتلوه بيقول لهم والله ما ارضى أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله يشك بشوكه ليه له هدف عارف هدفه ومحدد هدفه حدده انس بن النضر في غزوه احد لقى بينه وبين النبي جبل احد قال وهل لريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه دون أحد حدد هدفه الجنه وحدد هدفه كويس قوي شم ريحته ومتاكد منه وموقن منه وحدد اللي بينه وبين الهدف جبل وحدد وخد القرار ان هو الجبل جبل الجبل ومات ودخل الجنه باذن الملك سبحانه وتعالى ان شاء الله لازم يكون لك هدف قلب الطريق سريع لازم يكون لك هدف في الطريق ده يا جماعه في مطبات خدوا بالكم هيقابلكم مطبات وانتوا جايين تطلعوا سخريه اصحابكم بعارت اهلكم انت نازله مع مين مين اصحابك الجداد دول درس ايه اللي انت بتحضره عرفني انت رايح فين انت قعدت بتتاخر ليه انت يا ابني بتسلق جامد وتقعد تنهني ليه يا ابني احنا حزانه على شيء اوعى المطبات انت ممكن تهدي ولكن بتنطلق بعدها فورا اوعى المطبات تعطلك ايه طري ده يا جماعه اتجاه واحد طريق اتجاه واحد اوو حد ولا تلاقي يافطه على جنب الطريق يقول لك دي كماله الطريق اوعوا من الطرق الجانبيه دي خالص الطريق اتجاه واحد خليك اتجاه واحد خليك زي القطر مفيش حاجه توقفك عن ربنا مفيش حاجه توقفك عن ربنا الطريق يا جماعة. طريق اتجاه واحد الى الله سبحانه وتعالى زي الصحابه مفيش حاجه وقفتهم اوو حاجه توقفك اوع تقع اسمك تسيب اثبت خليك جبل وانت ماشي على الطريق عارفين عبد الله بن حذافه كان صحابه من صحابه رسول الله, صلى الله عليه وسلم وهو بيحارب الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتاسر واتده لسجن في بلاد الروم ملك الروم كان هيتجنن المسلمين دول ايه المسلمين دول انس ولا جن المسلمين دول مين اللي بالاسلحه الغلبانه بتاعتهم ديت بيحطموا مملكتنا هاتوا لي واحد مسلم اتكلم معاه قال له ده في واحد من صحابه محمد محمد عليه الاصوات السلام هاتوه جابوا له الله بن حذيف السهمي اول ما دخل عليه قال له تنصر واعطيك نصف ملكي فضل يصوم الغ... بغايت ما قال له هديك نص ملكي واشاركك في النص الثاني قال له والله لو اعطيتني ملكك يا شباب يا اللي عشان 150 جنيه ما بترضاش تصلي في الجامع وتروح تشتغل يا شباب يا اللي مع أي اول وظيفه بتتعرض عليك حتى لو مش هتعرف تصلي في الجامع فيه يا بنتي اللي مع اول عريس بيجي ما بيصليش ولكن عنده عربية بتبيعي دينك وبترضي وتتجوزيه وانت عارفه انه هيضيع لك دينك والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على اترك ديني طرفه عين ما تركته قال له هقتلك اقتلني علقوه اضربوه بالسهام بس هو هجموا فيه احنا عايزين نهوشه بس عايزين نخوفه بس فلما فعلوا ذلك ما تهزش كده دي احنا ما بيتاثروش يعني اللي ميدن باك دول اللي تربيه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام دول ما بيتاثروش اسجنوه جوعوه عطشوه لغايه ما يبقى هيموت من الجوع والعطش دخلوا له خمره ولحم خنزير طب هو عايز كده ليه وده عذاب لا مش عذاب امال ايه ذل زي اللي كانوا بيعملوه مع علي فبو غريب لما شفت الصور بيقولوا شوف صور التعذيب ببص فيها قلت لهم يا جماعه ده مش تعذيب ده اذلال الناس دي حقد علينا وعايزه تسلنا يا جماعه الناس دي جلوبه كلها حقد فدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير بعد ما كان بيموت نظر الى الخمره ولحم الخنزير قال اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا ولكني لا اشبت اعداء الله في دين الله يا شماتت بوش وشايرون في كل شاب ماشي في الشارع بسلسله يا شماتت بوش وشرون في كل بنت باشا في الشارع لابسه لبس بتحارب ربنا بيه في الارض يا شماتت بوش وشايرون فضائياتنا المنحله يا شماتت الغرب الكافر في منظر شوارعنا ونوادينا وقهاوينا ومساحات الجامعه بتاعتنا ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله يا اللي العدوين فينا بزنوبكم قال خلاص احبسوه دخلوا عليه امراه من اجمل نساء الروم من اللي الشباب بتوعنا الوقتي لما بيشوف واحده واحد على 1000 منها بيقع من طوله وبيعديله دخلوها عليه بعد دقائق خرجت بتصرخ بتقول ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر ايوه حجر ايوه حجر مهما كانت الفتن مهما كانت فتنكم يا اهل الباطل كانت الشهوات اللي بتحرضوها علينا يا ابالسه لازم قلوبنا حجر ما اقدرش اصلا ما اقدرش عيني تتحرق في جهنم عشان ابص للحرام ما اقدرش ودني ان لحمي يتحرق في جهنم عشان امس الحرام ما اقدرش ما اقدرش لساني لسع النار في لساني ما لازم قلوبنا تبقى حجر ادخلتموني على حجر ام على بشر قال لهم طب حطوه بقى ده ماوش نافع معاه حاجه نجيب خدمه هاتوا قدر من الزيت المغليش اغلوه قوي وهاتوا أسير معاه ارموه قدام عينه يتفتت قدام عينه ينهار فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذاف قالوا له ما يبكيك انت سلمت ولا ايه قال لهم ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس مش مش بقول لكم طريق سباق كنا نتنافس في طاعه الله وقد مات موته لا أسبقه بعدها ابدا طموحكم فين يا شباب. تمرقوا فين يا امه محمد يا كنوز امه محمد قال لهم ارموه هو بقى راحوا يرموه بك انت بتمكي لسه لمت ولا ايه ها دماغاتكم دي لا نتاخرا ولا ايه يا ابو الرهابيين يا, يا متطرفين قال له ابكي لاني ليست لي إلا نفس واحدة انا عايزك تحس بالكلمه دي أوي قوي لانه ليست لي إلا نفس واحدة اموتها هذه الموتى في سبيل الله وجدت لو ان لي 100 نفس كلها موت هذه الموت في سبيل الله شوفوا حب الله في قلبه يا جماعه شوفوا رغبته في ارضاء الله يا جماعه ملك الروم خلاص انسان في قلبه الثبات ده انسان جبل بشر هيعمل ايه قدام جبل البشر اتكسر البشر اتهدم قال له تب قبل الراسي واعطي كب الراسي واطلق صراحه بوسه انا هي كانت البوسه من الراس للمسلم غاليه قوي دلوقتي انتم عارفين بيبوسوا فقال له قب راسك واتلك صراحتك دلوقتي يروح يبوس الجزمه يقول لهم انا متبرئ لكم بملايين بعد ما ابراج التجاره واميه ضربت ويرفضوا قدام العالم كله يا الهي ايه الهوان اللي احنا فيه ده قب راسك واتلك صراحتك قال له لا حتى تطلق صراحه كل من معي من اسر المسلمين اغلى قبله في التاريخ وافق ملك الروم رجع عبد الله بن حذافه مع المسلمين لعمر عمر لما شافه وعرف القصه قال حق على كل مسلم أن يقبل راس ابن حذافه لمن قبله على الحوض يا جماعه هندوس راسه كلنا باذن الله سبحانه وتعالى الطريق ده الطريق ده اتجاه واحد طريق طريق واضح تركتكم على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك الطريق ده يا جماعه الطريق ده طريق لو بالك معك كشفات القرآن القران اوعى تنسى مصحفك اوعى تنسى مصحفك ابدا الطريق ده يا جماعه عليا فطاط من ضمن اليافطات لا تنشغل بغير الطريق وحد يهمك كنت رايحه بيه من ضمن اليافطات اداء ينحني له الطريق في ناس مبداعه في الطريق الى الله في ناس بتقسم في ناس ابطان في ناس حيتان حتى احنا نازلين سوق الاخره مع حتان في ناس اساتذه وهي رايحه ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله ومنه وفي يافطه كبيره كبيره كبيرة مكتوب عليها خد بالك المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاث ركب اوعى تنطلق لربنا لوحدك اوعى الشيطان هيركبك الشيطان هيجبرك الشيطان هيضيرك لازم صحبه الصالحه يا شباب وفي محطات تموين على الطريق لازم تدخل وتمويني همون ايه هتموني والا رصيدك هيخلص الشحن هيخلص موني في حضور الدروس موني في سماع الشرايط موني في حفظ القرآن يا اخواننا الثلاثه دول ركزوا معايا فيهم قوي في المساجد سماع حضور الدروس في المساجد يا شباب يا شباب فيتامين ايمانيه خطيرة سماع الشرايط الدينيه انزلي هاتي كل الشرايط اسمعي كل يوم شريط كل يوم شريط يا شباب وصفه خطيره والله العظيم في اثرها حفظ القران الكريم التلاته انا التزمت بحفظ القران التزمت في حلقه حفظ القران يا جماعه حفظ القران ده هيقلب حياتنا كلنا وسماع الشرايط وحضور الدروس الطريق ده عليه نقاط تفتيج بيتفتش على البطاقه بطاقتك اهي لا بطاقتك مصحفك ولازم البطاقه تكون حافظ بياناتها كويس قوي المصحف لازم تكون عارف اللي فيه انت مين رايح فين وايه وجهتك وايه هدفك وايه طريقك الطريق عليه عفاريت عفاريت لا يا عم تاع عفاريت وان هذا صراطي مستقيما لما ربنا قالها سبحانه وتعالى ابليس قال ايه لا اقعدن لهم صراطك المستقيم عفاريت دوسها بجزمتك وانت منطلق الى الله الطريق يا جماعه بيحصل عليه حوادث حوادث ايوه في حوادث في حوادث ولكن لو عملت حادثه هتقول لو الطريق زحمه بذنوبك الاسعاف مش هيجي الملائده السماويه هتيجي ازاي عشان لما ترفع ايدك تقول يا رب لازم يكون الطريق خالي من الزنوب الطريق بيحصل فيه مشاكل اوعى ترجع اوعى حاجه ترجعك اوعي أي. اوعى يا جماعه حاجه ترجعكم يا جماعه ربنا بيهدد أي حد بيسيب الطريق ده بيهددك لو سبت الطريق بيهددك لو سبت الطريق اي حد هيسيب الطريق مهدد مهدد بايه مهدد انه هيتدفن وتركهم في ظلمات لا يبصرون مهدد انه هيتسلخ عارفين اعراق حته حادثه الطريق عليه شويه حوادث مروعه من اخطر الحوادث اللي كل واحد بيعدي من عليها قلبه بيقف ودموعه بتنزف وقلبه بيرتعش وجسمه بيرتجف حادثه بلعابه من اعراق اللي جثته لغايه الوقت على الطريق ربنا سايبها في سوره الاعراف في القران على الطريق عشان كل من نعدي على سوره الاعراف في الطريق نشوف جثته مرمية نشوفه واطلع عليه نبا الذي اهتينه اياتنا فانسلخ منها تسلخ ربنا بيقول في الاخر كانه خرج من جلده ألم رهيب للي بيسيب الالتزام هتعيش العذاب بكل معانيه وصوره فمثله كمثل الكلب اخر قصه بلعام كلب مسلوخ ماشي يلهث ويهبب على بق ميه ومفيش حاجه بترويه لو سبت طريق ربنا هتبقى كده لو سبتي هتبقى كده اخطر حاجه في قصه بلعام ان واحد نقل يا جماعه واحد نقل يعني انتكس واحد كان ماشي في سكه عداد الحسنات شغال فيها بقى في سكه عداد السيئات شغال واحد كان ماشي في سكه كلها واحد كان ماشي في سكه اخره جنه بقى ماشي في سكه اخره نار الحاجه الثانيه ان بلعم لما نقل انهار وقع كانما خره من السماء تهوي به الريح في مكان صحيط مش هتستقر غير في الهويه هتتصحق هتتحطم هتنتهي فتخطفه الطايره هتتمزق ما بين الف شقه وشبه لو سبت الطريق ده هتنهار هتعيش الضنك بحاله هتعيش العذاب بعين هتخسر ربنا حد يخسر ربنا وتركهم هتخسر ربنا هتخسر كل اللي انت كسبته كل اللي انت كسبته قبل كده هتضيعه هتحبط عملك ولا بالله لو سمت ربنا سبحانه وتعالى قصه بلعام اخطر حاجه فيها ان هو منهار انهار يعني شاب كان شغال في الدعوه وبقى بيجري ورا شاب كان كل همه خطبه الجمعه ويروح بدري بقى كل همه يلبس سلسله انهيار في ناس يا جماعه لما بتقع بتنهار في ناس لما بتقع ما بتعرفش انها تقف انه بيتنهار خدوا بالكم يا شباب بلعم كان اتيناه اياتنا كان اكبر عالم في الامه بعد كده بقى كلب مسلوخ ماشي بييلس ولا عايز بالله في قصه فظيعه اللي بيلعب انك انت لو انت كست الشيطان هيستلكك فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين صحبه السوء هتتلم عليك هتنهار هتتحطم ربنا بيهددك لو سبت الطريق ربنا بيهددك لو سبت الطريق الطريق ده وانت ماشي فيه على يمين وشماله ستاير ستاير ومكتوب عليها عناوين شي جذبة قوي رويش طحن مكتوب عليها حاجات بامبي وفوشيا ومن وراها سمع ضحكات وسامع حاجات اصوات اهدى طب افتح بس ابص حاسب انك انت فتحت تلج حسبي انك انت فتحيتها تلج او تبصوا يا شباب يا شباب بالله عليكم اصبروا اثبتوا اثبتوا يا شباب ما تبصوش للفتن اللي ورا الستائر كملوا اللي في الاخر اروع مليون مرة اعظم مليون مره اخر محطه في الطريق محدش يعرف هي امتى ولا حد يعرف يا فين ولا حد يعرف هي ازاي انت فجاه وانت ماشي بالعربيه ودايس بنزينها بتاع حمله تفتيش انزل انزل ايه يا ملايكه بيد لابسين بدل وجوه الشمس يا ملايكه سودا انزل انزل ايه عايزين تفتيش على ايه احنا هناخدك ازاي الطريق انتهى انتهى حظك من الطريق اللي انت وصلت له هيتسجل عليك يوم القيامه وهيتقاس كل واحد وصل لفين عشان يتأسم بناء عليها مقامات الجنه ساعتها الحمله الاخيرة اللي هيجي تؤخذ فيها روحك ما تعرفش يا امتى وجات سكره الموت بالحظ الحمله الاخيره هتيجي امتى لازم نكتهد املها شباب لازم نكتهد الموت نفسنا قبلها ابدا صح درس الليله هدفه انك تبداي صح البداية صح مواصفاتها ايه ركزي معايا بقى في قلبك مواصفات البدايه الصح ايه بدايه هادره زي بدايه الشلال شلالات منابع النيل في, ال... في وسط افريقيا هادره عشان تشق الصخر انما النيل في بلدنا ادي ايه بعد ما تشق الصخر ويمشي في الطريق خلاص يبقى هادي لازم الاول تبقى هادر قوه ما اتيناكم بقوه بدايه مفيش فيها تذبذب ولا تردد خلاص حطمت كل الماضي بتاعك قفلت كل بوابه المعصيه بتاعتك من صفات البدايه صح انها بدايه بتقفل فيها اي باب موارب بينك وبين المعصيه احترم لحظه ضعفك احتاج انت دلوقتي ثابته ورمضان بي او تراويح احترم ان هتيجي لحظه تلاقي نفسك لوحدك وهتلاقي اللمه الل دي كلها راحت وهتلاقي شهواتك بدات تطلع, بدأت تطلع من سلاسل بتاعتها اقفل من دلوقتي كل باب بينك وبين المعصيه امحو اي باب بينك وبين المعصيه من دلوقتي انا عايزكم يا شباب تبقوا ابطال تبقوا رجاله فعلا على حضره رسول الله اعظم واكثر الناس بتوصل للنبي عليه الصلاه والسلام يا شباب يا شباب صح بدايه بدايه مرينه مش معنى انها قويه ان هي تخبط في والدك او في والدتك او في اخواتك وده منكر وده حرام بدايه مرينه يا جماعه كان احد الاخوه كان مغترب وكان بيسافر بلده بلده بعيدة. فكل ما يروح حرام التزم بقى حرام يجوز لا يجوز منكر مبتدعه فخلاص بقى هما كل ما بيجي عارفين ان هو هيمسكهم هيسلمهم حرام وبدعه ويجوز ولا يجوز فمره من المرات راح متاخر والمغرب هيبدا ومصلش العصر وجعان وهبطان فقال له اخته بسرعه اعملي دخل يصلي في الاوضه صلى عكس الابله صلى عكس الابله فخته جايه بسرعه جايه بقى تشوفه يعني او جايه فبتبص لانته بيصلي عكس الابله فرجعت على والديه قالت لها يما الحق يما غير الابله اخونا غير الاب اوعى تغير الاب مش عايزين نغير الابله الاهالينا في بيوتنا لاننا التزمنا احنا عايزين ناخد بايديهم وياخدوا بايدينا ونقدر فضلهم علينا وما نستسلمش لاي حد بيبعدنا عن طريق ربنا الصحبه الصالحه اوعى تسمع اي حد يقول لك كلمه فيها الدروس احضرها مهما حصل حتى لو هيتلف عليك سجاده ويتولع من فوقيها زي سعد النبي وقص اوعى الا الدروس والا الصحبه والا بيته الايمان ابدأ صح ابدا بدايه منضبطه زي المباسله اللي كانت ثابت فبيقولوا لها انت انا ما ولكن انا كل حاجه هعرف انها حرام هنفذها فورا هسيبها فورا هو ده يا جماعه بدايه صافيه البس نقاب بقى البس نقاب ده انا لسه في الأول لا ده دي اول خطوه ده ده بدايه ابتدى بدايه, بداية صافيه ابداي بدايه واحده جايه لربنا بقلبها مش برجليها واحده مش ناويه انها ترجع تاني واحد حرق السفن يا جماعه مش راجع انا خلاص يا رب استقريت على ارض الطاعه ومش راجع احرقوا السفن يا شباب احرقوا السفن اللي يا شباب يا شباب. طريق طريق عظيم قوي لازم ننقل كل شويه لازم يكون عندك طموح وعندك طموح هدفك ايه هدفك تغير الدنيا هدفك يقوم الإسلام على ايديك في العالم هدفك تب اذاعيه من دعايات بكره هو ده الشباب اللي ان شاء الله يثبت باذن الله سبحانه وتعالى شباب يا شباب انا حاولت افكركم بحاجات كتير حاولت افكركم ان البدايه صح انك تبدا برفق فااولف فيه برفق لو انا ماشي على سرعه 150 كيلو في الطريق وانت على سرعه 5 كيلو انا هوصل وانت هتوصل ما تزعلش انك ماشي بهدوء في الأول انما المهم انك تفضل ماشي المهم انك تفضل على الطريق طول ما انت على الطريق هتوصل المعالم اللي انا قلتها لكم على الطريق النهارده عايزين نكتبها ممكن تدخلوا على الموقع تاني وقلتو الله وتحملوا اللي الله وتحملوا الـ الـ الـ الـ الدرس وتكتبوه وتعلقيه في اوضتك وتكتبي ملامح البداية الصحيحه ملامح البدايه صح وتعود تحاسبي نفسك عليها كل يوم عايزين نبدا صح يا شباب عشان كده على فيني يا شباب انا عايز النهارده التوصيه بتاعه النهارده ان احنا هو اللي عايز يطلع بالعربيه في واحد بيطلع عادي وفي واحد الطلبه بتاعته بي, بيفصل منه لانه ما بيعرفش يتحكم في العربيه كويس وفي واحد بيطلع امريكاني انا عايزك تطلع امريكاني انا عايزك تطلع امريكان امريكاني رباني بقى ان شاء الله انا عايزك تطلع طالع امريكاني امريكاري عايزك تطلع طالع جامده لان البدايه لو جامده هيبقى الطريق كله قنبله باذن الله سبحانه وتعالى البداية لو جامده هيبقى الطريق كل انطلاق عايزك تطلع اقوى طلعه تقدر عليها طب اقوى طلعه هنقدر عليها الوقت ايه الاعتكاف يا شباب الاعتكاف يا بنات الاعتكاف في العشر الاواخر انا مش عايز حد يقول ليله القدر بضعه او حاجه يا جماعه لا يا جماعة. يا جماعه نعرف ليله القدر من هي في ال الأواخر الاواخر يبقى كل ليله في ال10 الاواخر ب8 سنين ونص هو ده الحساب هو ده كل ليله في 8 سنين ونص عشان الكلام بتاع تكتف انت بتفضلها انت بتتفرغ لها انا فضيت بقى انا فضيت ل اصلي لك يا رب يا جماعه تفا انا بقى احنا قعدنا نناشد في السنة كلها على رمضان وناشدنا في رمضان على العشر الاواخر عايزين نناشد في العشر الاواخر كمان على ليلة يا جماعه حرام يا جماعه نذاكر العشر ايام دول يا جماعه بالله عليكم يا اخواننا ولا يزال عبد يتقرب اليا بالنوافل حتى احبه يا ترى يحبك في يوم اول يوم تكتف ولا ثاني يوم ولا ثالث ولا رابع ولا خامس موت مشغول يا عم الشيخ مشغول ازاي يا حبيب قلبي والنبي اللي كان حاكم دوله وقائد عسكري كان مشغول واحتاكف عليه صلواته وسلامه مشغول اكتر مني ومنك ومن الدنيا كلها يا سيدي تعالى من العصر امشي بعد الفجر او الضح ها ايه رايك يا عم ايه رايك وده حل ده ده ايه يعني يعني ماشي يعني ربنا يتقبل يا رب المقصد ربنا يتقبل مننا جميعا يا رب اللهم امين يا شباب الطريق يا شباب صفات الطريق حاولت اوصفها لكم النهارده وعايزكم كلكم تركزوا معايا وعايز ابدا صح البداية الصحيحة اللي هتاثر على التزامك لو بدات غلط في خلال شهر ممكن تنتكس اللي هيبدا زي ما قلت لكم كده باذن الله باذن الله خمس ست سنين وهيبقى مكاني هنا او قاعد في مكان احسن او قاعد على منبر من منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوامع هيبقى نور للدنيا كلها وهو ده اللي احنا عملنا السلسله دي عشانه اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم ايقظهم مما في طاعتك اللهم احي عمارنا في طاعتك اللهم يا رب استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا اللهم استعملنا في طاعتك في كل لحظه انعمارنا اللهم يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا ولا تستبدلنا تولنا ولا تتولى عنا انقذنا انقذنا ربي سيدنا علم يا رب علمنا ديننا يا رب استعملنا في الدعوه اليه يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب ايقظنا وايقظ بنا امه محمد يا رب يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اجزكم الله خير اطروي يا شباب